يسألني الصحفي الأوروبي ما احساسك ما أحساسك وانت الآن بنص أوروب في قمة عصر التقنية ما أحساسك وانت تباوع وجه الصحفي أبيض من خدر الصحفي ما أحساسك لو عندك حاسوب وأنترنيت وتراسل كله بإيميل وما تحس بغربة وحنية نقالك عبر الأقمار يطلع وجه أمك يومي ما احساسك لو فتحت قلبك والحصوة بالليزر يتداون كلهن وما تحتاج لأي حملية ما احساسك لو بالليزر محو مراضك أسهل من محو الأمية ما احساسك لو رتوليد يشيل اسمك تاخذ بتك للمستشفى وتحورها هرمونات وحتى الولد يصير ابني ما أحساسك لو على الغيم تعلش شقتك والنجمة طب من نافذتك وتبات بحظمك ليلية احساسي تلفظة بانفاسك منا نسأل وانت تجاوب ما احساسك ما احساسك لو يتبدل حالك حالي وناسك ناسي وناسي بناسك ما احساسك لو تنسى الشقق الجوية ما احساسك لو تصبح اكثر شعبية ما احساسك لو تقعد بالحياني ما احساسك لو كل ساعة مأجر غرفة ونقلت وآلاتك يومية لا من شغلة ولا يومية وظلت بجيوبك بسمية ما احساسك فيش تجيبون الكمية ما احساسك لو صوبتكم ما تتعلى ولا تتنصى ولا تتطفى إلا تبخفو قا حمي ما احساسك لو وقتك ضكك فادنوب تداين خبزات وروبة وخبز وروبة وخبز وافرض جيرانك ضكتك هو يرضي لكي صرهو ما احساسك من تضطر تبيع الصوب ما احساسك لو يوم تخلص كميتك والجوع يلوك ببزريتك تبكي دموعك تبكي عيونك بجيك ما يتلصينيتك تقوم تدعي وانت تصلب اصدق نيتك يا رب يا ريتك ترحمني يا رب يا ريتك تنصرني يا رب يا ريتك يا ريتك والصاروخ يطيح بديتك ما احساسك لو نصبنك تقق براسك ما احساسك لو قتلك اترك احزانك حس بشعبك وبجيرانك ما احساسك لو عينك شافت بنتيا بعمر الخمسة وست سنين رادا يمشن رادا مرة بلعبي رقضا بس ما قدرا متعوقات بلا رجلين وتخيل تخيل عدهن رجليا ويلعبا حلية براسك ما احساسك ما احساسك لو مريت بسوق وبتك قالت لك بابا جوعانا بابا جوعانا جوعانا تكسر قلبك تقوم وتمديدك بجيوبك تلزم فخذك ماكو بطانا وثقل الدم عيدا نقراسك مو للقاع الشفت بتك انقهرت كلش باستك ما لازم بطانا وندمانة تسمع صوت يصيحت فعلي صوت الثاني يقلك انا لا انا وانا ولا انا وتباوع كلهم ديانة اشرف واحد بالديانة يتجسر مديده بجيبك كذ بسرش ديك العريانة ما في الثاني طلع عيني راح الأول راح الثالث راح الخامس ما إحساسك فخدك يعلن عن إفلاسك ما إحساسك لو راسك بيلعب الشيطان وبقلبك قل الإيمان شنه هالعيشة خوف وذلة وظلم وحرم وجوع ودربك ما تقدر تندلة وما تملك بالدنيا جقارة هم حاسب نفسك إنسان سوي لك يا معوة تشارك قم يا شيطان يا شيطان بس عد الله هناك تشارك بس عد الله هناك تشارك وتشيك حدر السيارة ما احساسك لو داس بريك وما داسك ما احساسك لو انا السبب بآلامك وتجسر ووقف قدامك واجرأ واسأل ما احساسك احساسي تلفظ انفاسك منا نسأل وانت تجاوب